لأنه يثبت تابعا ما لا يثبت استقلالا فلو نظرت إلى الحكم من حيث الاستقلال فإنك قد لا تجيز هذا الحكم أو هذا الشيء ولكن لكونه لم يكن مستقلا وإنما كان تابعا فإنك تنظر له بنظر آخر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 صلي عن هذا الذي حجشت واعتمرت عنه هنا يقال ماذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ما حكم أكل الحشرات ها لا يجوز لا يجوز أكلها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 تجد حكم الاصل شيء وحكم الشيء التابع لغيره شيء اخر وما ينص عليه اهل العلم بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام عند أبي وغيره إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وهذا أمر متقرر أليس كذلك لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير ألا يوجد في تلكم أو في ذلكم النخيل شيء من الطيور أو الحشرات ونحو ذلك في الغالب أنه يوجد في مثل هذه الأشجار أشجار النخيل أمثال هذه الحشرات وقد يكون هناك طيور لكن ما حكم هذا الذي حصى لها من التحريق لا محظور فيه ولا إثم على فاعله لماذا؟ لأنه لم يقصد هذا ابتداء وإنما وإنما جاء وإنما جاء تبعا وقد قام إجماع أهل العلم على هذه القاعدة حكاه السيوطي وغيره هل للنساء هل شهادة هل للنساء شهادة هل النساء محل الشهادة الأصل لا الأصل لا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 ولعلهم بدأوا في إجراءات العقد أو تزوج بها ولهم ولد جاءت امرأة معروفة عندهم وقالت إني قد أرضعت فلان وفلنة هل تقبل شهادتها أم لا تقبل شهادتها ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا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 هل اشترط أن يقوله بعني ويقوله بعتك واشتريت أم لا؟ وهل اشترط أن يقول زوجتك ابنتي ويقول قبلت حتى يتم العقد أم لا إلى غير ذلك من العقود؟ الناظر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 ولا يتكلم بكلمة ليس كذلك لا يتكلم بكلمة وإنه مباشرة يدفع المبلغ ويأقذ الشيء ولا يكون بينهما لفظ البيع ولا لفظ الشراء وهذا كله مما جرت به وجرت عليه عادات الناس فالعادة محكمة العادة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 أحسنت في بعض الصور يمنع والمرأة المطلقة في بعض الصور لا تمنع أما الولد فيمنع من ميراث به متى إذا قتل أبه استعجالا للورث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 لأن الشارع قد جعل باب العبادات محظورا إلا بدليل قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا الحكم العام متضمن للنهي عن المحدثات والبداء فهنا النهي يعود إلى ماذا؟ إلى نفس العبادة جاء بعبادة غير مشروعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم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 صال عليك حيوان أو إنسان فإنك تدفعه شيئا فشيئا فوصلت إلى أن قتلته هل يؤخذ منك القصاص في مثل هذه الصورة لا يؤخذ ولا ضمان في هذا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 إن كان له مثل يأتي بمثل وإلا يأتي بثمنه علمه معروف تفصيلا عند الفقهاء في هذا الباب ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديث الرشدة ما يضاف هذه كلها متعلقة بالنحو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 قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أحدا هنا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد وأي أحد فما تدعو إلا الله جل في علا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عملا هنا نكرة في سياق في سياق الشر فتعم أي عمل أي عمل يكون على غير الهدي النبوي فإنه يكون مردودا النكره في سياق الشق النكره في سياق الإثبات أو قبل هذا النكره في سياق الاستفهام ماذا تفيد تفيد العموم قال جل وعلا أئلاهم مع الله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 الخاص عمومه بدلي كقوله جل وعلا فيها عين جارية عين هنا نكرة في سياق الاثبات فهذه لا تفيد العموم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 تشمل كل من أحيا أرضا ميتة؟ نعم. قال وما كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخية فسمع ما كقوله جل وعلا ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد كل الذي عندكم ينفد.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 مانعا من موانع التكفير ولا بد من القصد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لبعض الجواري وهن يقن وفينا نبي يعلم ما في غد ما حكم هذا؟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 او اغلض عليهن في القول او شدد في النكير عليهم ام ماذا قال لهن دعي, دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين اخطأنا اخطأنا في قولهن فارشدهن النبي صلى الله عليه وسلم الى ترك هذا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 وإن شرا فشرى ليست فقط صورته محصورة فيما قد ذكرناه في أول الأمر ولكننا ذكرناها لأنها يعني مشهورة عند الناس وقد جاء في الحديث أذ الأزيرة أجره قبل أن يجف عرقه عرقه قبل أن يجف عرقه قال ويفعل البعض من المأموري انشق فعل سائر المأموري هذه قاعدة عظيمة هذه القاعدة ويفعل البعض من المأموري انشق فعل سائر المأموري هذه قاعدة أصولية متعلقة بباب ببابي الأمر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 فيجب أن تُشتب نعم قال ويفعل البعض من المأموري إنشق فعل سائر المأموري وكلما نشى وكلما نشى عن المأذوني فذاك أمر ليس بالمضمون هذه قاعدة كذلك مهمة وهي قاعدة عظيمة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 أنك إذا فعلت ما هو مأذون لك فعله، وقدر الله جل وعلا أن ينسى عن هذا الفعل أشياء توجب الضمانة لو استقلت، نعم توجب الضمان.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 من هذا المفصل واضح فقدر الله جل وعلا ان يسري في هداء بسبب هذا القاطع الى هذا المكان فامر الطبيب بان يقطع من هنا فهل له ضمان؟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 انظر هنا البيت وكل ما, ما نشى عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون وخلاف هذا إن كان هذا الأمر غير مأذون فيه ففيه, ففيه الضمان هل لعائشة أن تفعل هذا ليس لها أن تفعل هذا ويجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم استبدل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 إما أن يقوم الدليل بالدلالة عليها أو يكون ثمة إجماء أو تكون علة مستنبطة أو تكون علة مستنبطة عند أهل العلم قال عليه الصلاة والسلام لا يتناج اثنان دون الثالث فإن ذاك يحزنه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 إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما الشروط لها اعتبار في الشرع قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد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 قال تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم كذلك عند الإبهام عند التزاحم وعند الإبهام ثم قال وإن تساوى العملان اجتمعا وصحى فعل واحد فاستمع، وإن تساوى العملان اجتمعا وصحى فعل واحد فاستمع في يوم الجمعة عند من يقول بوجوب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 كذاك قال والمسبل يشير إلى ماذا؟ إلى الوقف الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعه. الوقف الذي جاء الشرع بالترغيب فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعه. كذاك الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف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 الصورة هنا لو أن رجلا أعظى امرأة نفقه لا تقرب له لكن زوجها مسافر وعلم حاجتها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 قالت او تزني الحره يا رسول الله هذا وازع ماذا شرعي كان منها أم ماذا أم طبعي وازع طبيعي او تزني الحره يا رسول الله هنا يقول الشيخ والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران سواء بسواء سواء بسواء